إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهر تنزيل من رب العالمين أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَن تُمْدِهِنَّ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَظْهَرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنَّكُم لا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرُجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ وَأَمَّا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 فهو ملك السماوات والأرض يحيي ويميت فهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن فهو بكل شيء عليم